ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتهم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَاءَ بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُ إلَى أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوراً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 الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحنادر وتظنون بالله الظنونا هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وَايََقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ نَّرْمُ ضَنَّ وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا الْغُرَابُ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ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 قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القاتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم شوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من ولا نصير، قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلن إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء وَإِذْ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَاللَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَنلْقُكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَ الْخَيْرِ اولئك لم يؤمنوا فاحداث الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياس الاحزاب يرون له انهم باذون في الاعراض يسالون عن أنبائكم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 يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنط منكم لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتبنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصا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 اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَكُمْ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِكُمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا وَإِذَا قُلْنَا لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمَ تَحْسِهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وتخفي في نفسك من الله مجدي وتخشى الناس والله احق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وصرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج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 وَكَانَ أمر اللَّهِ قد رَنَ قُدُوراً الَّذين يُضلِّعون رسالات الله ويخشونه وَلَا يخشون أحداً إِلَّا الله وَكَفَى بالله حسيباً مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِن رِجَالكُم وَلَاكِ الْرَّسُولَ اللَّهِ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 تشاء ومن بيت غيت ممن عزلت فلاجناح عليك ذلك أذنا أتقر أعينه ولا يحزن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم.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 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام إلا أن يؤذن لكم إلى طعام من غير ناظرين إنا غير ناظرين إنا ولكن إذا جعتم فادخلوا فإذا طعمتم فاتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتمن عن فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن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 في آبائهن ولا أبناءه، ولا إخوانه، ولا إخوانه، ولا أبناء إخوانه، ولا أبناء أخواته، ولا نسائه، ولا ما ملكت أيمانه.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 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهم من جلابيبهم ذلك أذنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما إِلَّا أَن يَتَهِمُ نَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ نَرْضُوَ وَالْمُرْجِحُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِي أَنْكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِيُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِنَ أَيْنَمَا تُقِفُوا أُخِلُوا وَقُتِلُوا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 وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون ونيا ولا نصيرا يوم تقلب في النار يقولون أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يا أيها رَءَاهُ اللَّهُ مِنَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهاً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً